حبك نايم براسي وفكر دمي عايش حبك بروحي حناني الشري قلبي بس انك انت ترت وتالي والله يعذب فراقك وري Ik Ik heb nog wel wat Take care, حبك ابدا بتعرف يا الحبيب غيرك ماكو وحياتك بس انت النصيب والله بدونك انا تعب وحس روحي غريب وجرحي يذن بغيابك وبس يمك يطيب ايش احكي عن حبك واسال بشر ايفدوا روحا نلحنانك يا الخجول تدري من تقراب لي كل الهم يزول بحضنك ما كانت منى وابقى بين